Ja, ايها الذين Amanula, لا يسخر قوم من قوم mum, ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء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 ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون